أقول لكم عن خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول وَلَا ملك ولا أقول للذين أعين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 قد زاد التنافا أكثر تجدلنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما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 وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعَيْنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ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 مَن مَعَهُ إِلَّا قَدِ